الضعيف <متعيز> هو ما لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح الحديث الصحيح فاسد فلو استعملت الحكم ده ضعيف خطأ بس فالحديث الضعيف <متعيز> <متعيز> هو ما فقد شروط او احد شروط الحديث الصحيح وهو الحديث الهي الحسن ومن هو انتقل هذا التعريف وقال هو ما فقد فيه شرط او اكثر من شرط الحديث الهي الحسن فقط لماذا؟ لانه اذا فقد منه شرط الحديث الحسن فمن ذلك اولا ان يفقد ايه؟ ان يفقد شرط الصحيح ماذا يعني هم عرفوا بالادنى ليزل على ما هو اعلى من ذلك طبرة الحديث الضعيف هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح هو الحديث الحسن و بقول بقوله ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الحسن و يقوله من أو لم يجتمع فيه شروط الحديث مين نعم المثال Свائدة لا توقعت شؤMM لا توقعت mind على السؤال الذي التي تس безопас mrani يقول فيه السلم يقول فيه السالم, يقول فيه السالم. في مرتبة الحديث الصحيح مرتبة ثانية ما رؤيا على شفتهما ولم يخرجها والترخر الخامسة ما رؤيا على شفت البخاري ولم يخرجها ثم الترق بين المرتبتين الترق بين المرتبتين المتعلق بشت الراية عند البخاري وشترؤا النمين عند مسلم فأنتو فأنت تعلمون الشت اللي تحدثنا عنه عند البخاري يشتري اللقاء بعيد، وثبوت المعاصر، ااا المعاصرة وثبوت اللقاء، ومثل يشتري المعاصرة مع كمية اللقاء، ومن هنا قدم البخاري على مسلم، على مسلم في اعتبر من هذه حيثيات ومن غيرها، هذه أحد حيثيات لقدم البخاري على مسلم، ثم إذا قدم البخاري على مسلم هذه حيثية، فتسهل هذه المعاشرة. يذهب هذا على شط على شط البخاري ولم يخرجه مقدم على طلوعه على ما على شط الموسى ولم يخرجه ولا لا إذا كان الحديث البخاري وليس في مسلم إذا كان الحديث البخاري وليس في فلا شك أنه مقدم لماذا لا يفرض به البخاري وإذا كان الحديث المسلم يأتي في مرتبة بعد مرتبة الإغراضي في البخاري وإذا لن يكون فيهما ولكنه على شرطهما سيكون في مرتبة تالية وإذا كان على شرط البخاري فقط فسيكون أعلى منه إذا كان على شرط المسلمين فقط ثلاثة أخرى أسألوني فإن شرط البخاري المعاصرة ما يثبت إلى القارب. وهو الشامل لشرط مصري. وهو الشامل لشرط مصري. لا يقول فلسف هناك بين ما هو على شرطهما وما هو على شرط المخارب. اللي اذا كان حديث على شرط المخارين فمن البداية يقول يكون على شرط مين؟ موسلم. هنكون على شرط مصر. الكلام ما يرأيه فيه؟ يعني انا اريد ان شرط مصر. يبسوا تحت البخاري فإذا كان يحقيت على شرط البخاري يغني ذلك على القارونية على شرطه ما مش يا ربما ايه الكلام ده الكلام ولا غلط اول القارون ده مجرور ما ده الكلام ده صحيح ولا صحيح غير صحيح ليه بقى تقول انت ساسك خلني بقى لا. كانت اهو بتوتر قوي على الكتاب ان تكاد اهو فكان عند وان يشطط يعني وذلك المثال المتقبط على اجابة وقتها وستلعب المثل يتطور ان بوستر لدي اشتاوت اللي خاطر بوستر مش طاطر ولكن اغير في سبوته البخارة قال ان لابد اهدتك اتنظر صفا ايوه شيخ الهرم. ايوه ماذا هو هذا هو الجواب على المثال عندكم رموات الكباب المزيادات على الصحيحين الزيادات على الصحيحة الزيادات على الصحيحين صحيح بقى 20. بقى 20. بقى 20 طيب وراء عبد 26 على اعتبار اختلاف المساح الحامش رقم اثنين بيقول في ايه قائل حمد البحجب قائل حمد البحجب مم. نعم قالوا ليه معاه ووراء ذلك كله أن ينبع إسناد من رجالهما أن ينبع إسناد ملفقهم من رجالهما لأنه هو الخطأ اللي نحصل به القاسم أقول لك أنا عمز الخطأ إن لما بيكون رجاله إسناد هذا الإسناد أو بيحكم عليه بيحققه عنه فكل اللي ينبعه إيه أنه ينبع إلى كتاب التقرير. تقييم التقرير في حفظ هذا خدناه بيعتمد على المحول بحذافيره في ونشوف ما الاول ده في التقرير قال له مين في السنن ومسل. البخاري ومسلم فبراجع عنه مين البخاري ومسلم بقوله عنه البخاري ومسلم فده بقى في الحاله دي فيكون صحيح على شرطهما ولا خرجه كنت الآن صحر جواب إيمن أنك لأني رجال, رجال الإسلام ده أخرج لهم مين؟ البخاري ومسلم البخاري ومسلم أنا أعلم لك إن في فرق بين قول المحقق رجال ورجال الصحيحين أبوه على شرط كبير في فرق كديس فرقين كان هذا جساو الذي يبين كل رجاله اخرج لهم البخال ومسلم فينظر في النقطة التالية وهي هل هذا الاسناد على شرطهما ام على شرط لحدهما ابيض على شرطهما البده هو ممكن يكون في اسناد كل رواسك اخرج لهم البخاري ومسلم هل البخاري فقط او المسلم فقط ويكون المحفول اهدام بس على شرط واحد منهم اهنا لصفة الرواية نفسها بقى لصفة الرواية نفسها فممكن يكون دي اذنك ملفق من رجال البخاري برمدن وكال مسلم لكن صفة الرواية نفسها ما تكونش على شرط البخاري ولا شرط المسلم زي زي رباة سماك على عكرمة عن ابن عباس. سماك عن عكرمة عن, إيه؟ عن إيه؟ حديثا ابن فنقول مثلا فسمعك على شرط مسلم سمعك على شرط مين على شرط مسلم وعجبه ان فرض البخاري يعني معناته اذا على... على شرط مين على شرط البخاري لكن تكره ده غلط ما اقدرش اقول على شرف البخاري لكن ممكن اللي البخاري بين كلمتي على شرط البخاري وكلمتي من رجال البخاري لا ممكن يكون مسلم سناك من رجال مسلم ولكن مسلم لا يخرج جو إلا أو لماذا؟ على عكيمة، إلا عميل على عكيمة. إذا أخرج سناك عن وجه عكيمة فمسلم لا يصح الحديث. أنا لا أتم الحديث في هذا الحالة. لماذا؟ لأنه على شغل. ثم الشخص يا مسلم إذا أخرج سناك حديثه وعن عكيمة على وجه خصوص. على وجهين خصوص لماذا يقول الله عندي في عقمة سما و غير عكرمة مثلا في الحالة دي اذا رأى سمك عن غير عقمة و عن غير عقمة من رجال أي حيوان من رجال أضع حيوان يبقى جالد عشته مزب و لا يعني لو لو لو أنت قول سمك عن عقمة كمان هذا كده قال عبد الله ابن عباس على شرط البخاري من رجال البخاري وعلى البخاري ماشي عباس على مين لكن السمعه على اغلبه عن ابن عباس مش على شرط البخاري مش على شرط البخاري جه جاءني البخاري لا المخال لا يعتمد على عقيدة على أن عبد إذا جاء من طرف مين سباد تمين يعتمد مسلم مسلم. ترى في الحالة دي هنا اقول اللي سباك. عن على أن على شرط مين صوارق ولا دار ؟ لا تمسك ترى على حد سواء سباد فتبارك إذا كذا عن عقيدة. مصلم يا عبادتها <تصفيق> ونقرأ كسباك عن أكرمة إيضا عباس فسباك على شرط مسلم وأكرمة انفرض بيه البخار وأكرمة إيه انفرض بيه البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهم لماذا؟ لأن أكرمة على شرط البخاري وسباك على شرط مين على شرط مصلم فأدخل سماك في, في أكرمة إلا هذا الاثنان ملاث من رجال المخاربة طارقه ورجال المسلمين طارق مصر فأقول في هذه الحالة رجال هذا الحديث هو رجال عم الإثنان رجال الصحيح الدماء ليس على شط واحد منهما لما إلا لأن سماك على شط المسلم وأكرمة وأكرمة طارقه مين؟ المخاربة لكن في الحالة دي يا جزي أنا أقول قللات هذا الاثنان هون الناس صحيح هون الناس صحيح انما اقول فيها غذة واذاك الحديث البعنول هو ده الحديث البعنول هو ان يدوار الحديث في الظاهر بان صحيح بقى بالبيئة لا مطعنة فيه لا مطعنة فيه ثم اتوجد فيها علفة خفية في ايه خفية ايه علفة ان رواية سباك عن عكرين عرضي وخصوص ضعيفة لوقت انا بقول ان شرط الامام البخاري غير رجال الامام البخاري غير رجال الامام البخاري وشرط مسلم ما ده الجامعة السنان اللي توجي اللي توجي بسبوع الماضي الاخر بيقول ان مدان شرط البخاري اشد واسد من شرط مسلم ان شرط مسلم يدخل ضمن ايه؟ ها يعني يدخل تحت العباء فمع كان عارشان في البخاري للباب يأولا يقول عارشان في مين؟ وكانهم ل... لأن احنا بيقول ان فيه فرق بين قولي هذا الاثناء رجاله ورجال الصحيح وان هذا الاثناء العارشان الصحيح في فرق بين المسألتين المسألتين هي ان تمكن حميل بأقصر الاثناء ده يروى لرجال الصحيح او من رجال صحيحين من رجال صحيحين جاسي معك على اكرمة علي ابن عباس. لكن في اقول هذا الاسلام قال ابن صحيح لكن فيه علة لكن فيه علة ما يضع السلام للعلل السلامة للعلل لان سمك من غراب من مسلم لك يا رجال ومسلم يره الرجال هذا الاسنان وكن في هلّة أعطي هلّة هل ليه من رجال صحيح ليس بالأذن أن يكون الاسنان صحيح وما هو الشادم أن يكون الهواية, الهواية على شرط مين؟ الصحيح تبقى الصرد إن صرده من الثمان إذا أماره له مسلم فإذنما يعتمد روايته عن رجم الدعيني لماذا؟ لا توثق في هذا من ثقة فيه؟ في هذا الرجل أما في غير هذا الرجل فضعيف فإذا هذا الرجل فضعيف فمش أول نمتك للإسلام أو للسماق رأي على البخاري رأي مسلم رأي البخاري إذا هذا الإسلام على شرط المخاري والمسلم لأن المسلم لا يعتمد من رواد عن أكرمة والبخاي لا يعتمد الوقت إكرمة إذا جاء المترجم من سماك لأن سماك يأتي على شرطي وما يقول على صبت وإكرمة ما قمت طب يتوقن حديث إكرمة إذا يأتيه من إيه قال من مخاي لطريق من سماك فأتمالك فممكن أن يستدد أن يلسأ من رجال مين وفي الحقيقة إذا على شرطي هي بلع بلحل على شرطي هي واحد منهم لماذا لان صفة الهواية نفسها مختاشة فالأمر هذا ليس برورية الصحيحة لأنها في ليس ليست برورية الصحيحة لأنها في كاليفية الهواية وصفة الهواية نفسها وصفة الهواية نفسها فيقول هنا كاسمك عن اكرم عن ابن عباس فاسمك على شرط وصل وانكرم فرض بيه يبخاري والحق ان هذا ليس على شرط واحد منهما والضغط من هذا عادوا بس لك عن صورة أربح من هذه الصورة الصورة واضح ان اعمل ليش فوق تحت يقول ويجبتم هذا مالي يرويان الولاي المخلومة عن قناة مخصوصين من غير الحديث الذين نعيدوا فيهم هو تقولي ان المثال يعني أربح من هذه الصورة بس واضح احنا أربح من هذه الصورة يعني بتطارق نورا والطلقين وصدق يقول أن يروي عن مناسب مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيه، سيجيب علم حديث من طريق نضعفه فيه بالجانب كله في الكتابين أو أحدهما. فالاستفسار هو أنه على شق ما خرج له غلط. كذا وهم، مش مفهم؟ ولا نفهم؟ وأنا فهم. كأي طالب هو شيء عن الزهراء، هو شيء عن الزهراء. فالوشين اخرج لها المخاري ومسلم والزهري اخرج لها المخاري ومسلم لكن النقطة التانية اللي هي اصل بيس القصير او مربة هو ان الواتف روشين على وجه الخصوص الدبشير الدبشير الدبشير عن الزوري على الزهري ضعيحة روشين ابن بشير هو عدو حملك المثل من على وجه الخصوص ضعيحة لأنه شيب استقى في كل روايته أي روايته عبيد على الزهرة. في حين الزهرة على فراب هلال مخل وغسل، وشيب على فراب هلال مخل ومين وماسك. فإذا أتى في شيب على الزهرة يبقى على شقيمه. لأن رأي في الزهرة على وجه خصوص. فالواحد شيب. عن غير الزهوري صحيح ولواس الزهوري إذا أدب من غير طريقه بشيح صحيح إنما يا مشايم عن الزهوري الخصوص تبعه تبعه بعيفة تبعه ليه؟ لأنه مخصوص للضعف لأنه مخصوصا للضعف ليه؟ حصلت مش في ولواس مشايم عن الزهوري كنتوا بتحرق غريب حصلوا ضعف اخذ عنه في اخر حياته. ايه كثيرة. فكان الحق ان تضعه رواية على وجهه خصوص في الزهر. كان ملاجم كبير انا. انا ما يدعو على الانزال لتبكيس العقص. فأكثر رواية مشايم من رواية بخار المسلم. رواية بخار المسلم. في الحالة دي يكون المسلم وصير من راس غير مسلم، مثل حالتي يا جوزي الأولين رواة الرافدين الصاحي، لكن وعلى إيه بين وعلى شرطيهما. على وعلى شقيمة كل هذا بالفرق أي بين رجال من الصاحين وعلى شقيمة، على شقيمة يدلنا الصحة، عين الرجال والرجال الصاححين أو الصحيح لا يدل بالصحة لماذا؟ لأن ممكن يكون في علة خفية ودار الحديث المعلوم. الحديث ايه؟ المعلوم وهو ايه؟ هو ان يظهر الاسلام او ان يكون الاسلام تتحيث وظاهر السلامة من الروح السلامة من الروح انا دي لما دا اقول لك ايه؟ لما تيجي تعرض عليه السلام كده اقول لك ايه؟ دا الروح دول كلهم اخرى سلامهم المخالفين ونصر انت طبعا دا بتنجي الكلام عصوله تنصرف على اعتباره ان هو يقول في قوة معلومة في داخل المخالفين شباب روح يكون هلّة خفية. هلّة خفية. هلّة في ائله خفية ائله ايه تفيه زي عده ايه وشيب على الزهره زي عده ده كان ياكل مين كان فاحنا كان ياكل ليس على سطح المخارب ولا سطح مين نفس وإن كان الرجال دول مصر. رجال مين صحيح فان شيء بتاع الساري رجال بتاع لكن على رجر خصوص دا لماذا لانه شيء بطء عده فن الزوري وهو الزوري قد يكون لما على عبنيل عبار الزوري المسألة دي, دي إذا يزمد لنا أن الحديث إذا كان على شرط البخاري هي الثاني من يكون على شرط ميل لكنك أنت لك مفونش مفون إذا ما بالنسبة لنصور ملاب على شرط البخاري والبخاري طبعا جميعا مسلم تحت جناحه، فيبقى لابد أن يكون الحديث على شرط ميل على شرط ميل أيضا وأنه طبعا لا يقول لماذا ماذا الاختلاف في صفه شويه الاختلاف ايه صفه الروايه المساله دي صعبه هنا ده مش فارق البروتين انا كده لو ولا يكون فقط على مين البخيت لكنها صحيح ينبغي عرضه على بركه الايه صحيح ينبغي عرضه على بركه متطابقه في بعد هو حديث في ظاهر الثاني من الأوليوم ولكن عبد التحقيق يظهر أن فيها عيل خفية عيلة خفية وهذه معه السياسي لأن العيلة الأنواع ستة العيلة الأنواع ستة يقول كل من عشاين وزوري أخرج لهم أخرج لهم كوا على شرطهما فيقال البلية على شرط واهل منهما لأنهما إذنما أخرج عن هشيم من غير طريقة الظهرين فإنه هوعف فيه على وجه الخصوص لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا فلقيام صالح الله وراجع وهو راجع فسألهم عميتها وكان ثم ليش شديدا وكان ثم ليش شديدا يعني هشيم عن مين شديد. على الظهر كان حديث عشرين حديث وراجع صاحب ضحك عليه قلوا هل أحدث كده وكان فيه رياح والزواجة وهو بطلع من جيب وطارت فيه ثلاثة عزه فهو أذكر على الله هو أرويه كما يعني يعني يهرب على قبله خطته هو متعور على حياتي في التجريس يعني فطبعا دخل عليه ما دخل يقول فذا ندل الله من يد الرجل فطارع شيء يحدد دماء على قبيلها جديدة ولم يكن أذقن حبا وهو في اشياء منها ضعفة في الزهري لزوبها وكذا همام ضعيف في الجرايد، همام ضعيف في الجرايد. ما عدا كل من عمر اخرجه له لكن لم يخرج له عن الجرايد شيئا يعني همام على رجل الخصوصي يعني لا قد احسي محمد الزهري يخلصي همام عبد عن الجريت معي؟ وغير ذلك دل ذلك على ان شرط البخاري لا يستلزم ان يستدبع شرط <تصفيق> شرط مسلم لماذا للخلاف في الهواء نفسها ونقض بك سؤال ثاني <تصفيق> بيقول نقرأ في بعض التخرجات والتحقيقات للحديث يقول اثنانه جيد فأي جيد ينبهب مستحيح ابل حسن لباته ابل غير لباته ابل حسن لباته ابل فرق بين قول المحقق او قول جيد وإسناده جيد. فرق بين قول جيد وإسناده جيد. سيدنا قوله إسناده جيد. إنما هذا حكم ينصب على ذات الإسناد الذي يبينه جيد. معيه? ويشمل على ايه? ويحمل على الحديث الواحد. على الحديث الواحد. بمعنى ان يساوي قوله هنا إسناده جيد. يساو قولي إسناده حسن إسناده حسن لأن قولك أيضا إسناده حسن بخلاف قولك حسن لماذا؟ لأن قول حسن ممكن يكون حسن لإسناده أو حسن ليه؟ أو, أو لغيره وممكن يكون قول حسن ينطبع على السنة الثنين ثنة ثنة فكذلك قولي جيد فجيد ينطبع على الحسن لغيره؟ والحسن ليه؟ لذلك كما ينطلق على الزمات ناريبه بخلاف القول يستاذ مجيب فإنما هذا حكم على الزمات البعيدة معين؟ طيب نصف الثاني على الحديث الطائف على الحديث الطائف فالطائف هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن هذا هو الكلام لنا ذكرنا بالسؤال الذي يوجد في الأسبوع الماضي هو اللي يقول ان رئيس يكتفى في او كفى بتعريفه بانه لم يهتم فيه سوق الحديث الايه الحصل فبادئ اولا قال انه كفى فيه سوق بين الحديث الصحيح لان الذي ابو بكر شدد قواعد سوق الحديث ثم يقول الشيخ تكلم على تعدده وتنوعه باعتبار تقبيه واحده من مصادر الصحاه او اكثر الجميعية. او جميعها او جميعها فينقسم تنظر الى الموضوع والمقرود والشد والمعلم والمطالب والمساء والمقضع والمقضع والمقضع والغير حتى عنده اكثر من ستين نوع عنده اكثر من ستين نوع من ممكن في مقدلة الكزاب نوع من عشان احمد شاكا اول عشان محمد عبدالز الخامسة <تصفيق> على اي حال الضعيف انواعه كثيرة وكان ينبغي ان هذه التعريفات في غير هذا الموضع. لأن هنا ذكر المسند والمنفوع والموقوف والمقاطعة وهي ذلك ضمن الطعيف وليس هذا التقسيم جيد. لماذا لأن هذا كله ليس من باب طعيف وإنما هو من باب التعريفات المبادية لهذا الحكم. فكلموا لها في قسم الطعيف فهذا منا لا توحيطة فيه. يقول الوزن، احنا دخل على مصنى فبقى على مصنع ايه? ماذا يا مصنع? هو يبقى? بقى هو الذي اتطل الاسنان هو الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه? هو رواية كل صحابي على ايه? على حدة. هو رواية كل صحابي على حدة. تايم التالي? بمعنى الاسنان. بمعنى الاسنان. بمعنى الاسنان? انت بتكلم عن السند هل بتكلم عن المسند ما هو قاله قاله ها على تعرض ولا صبر الى الطائلين سواء كان مفرعا مطر مش كبابا؟ لا. هنا بعض المسند تحت وعد التعريفات أحمقها بالتعريفات. أبا عبد الله الحاكم بيقوله المسند هو متصل اتطفر إسنانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البلد لأنه هو ما في كلمة للمسند. فالمسند هو ما اتطفر إسنانه ومرفوع. يبقى هنا حي هناك فرق بين المرفوع وبين المسلم من وجه نظر الحاكم؟ من وجه النظر الحاكم. من وجه النظر, النظر الحاكم. هل هناك تحقل بين القرصة والمسلم؟ ايه هو؟ بفرق. بالتلك ما بقى. قول. انا دلوقتي انا قلت لك انا قلت لك اعرف عبد أنا أقول لك هل هناك فرق بين المسلم والمرفوع عند الحاكم فقط؟ لو لازم تسمع الزوال وكسامه كويس أمري وجامه أيوة؟ أيوة؟ شو كان جميل؟ هو هذا كلام هو ذا إن المسلم غير مرفوع في نمبر الحاكم المسلم هو إيه؟ غير مرفوع عند الحاجة. ايه ان لا ونت وان يكون في شرط الابتصال اللي انه ليعا اما المرفوع ممكن يكون مرفوع بس في القطاع. ممكن يكون مرفوع بس في القطاع. فاعيزولك ان كل مسلم مرفوع هو كل مرفوع ايه؟ خطيرك الحكامي؟ ولا مخاطر اي؟ ايه الصابع. ايه مرفوع ده؟ هو اين مفروضة هذا؟ نعرف المرفوع عشان نعرف حكذا مفروضة لنا المرفوع هو انا كلام من قول النبي عليه الصلاة صح هو دا؟ فالمعجاب عن النبي عليه فيه راول سقط بيعتنف فيه مكطاع. هذا كلام مسميه موقوفة مرفوع مرفوع مرفوع بلا أخوية مرفوع بعيدة هو؟ انقطاع بعيد مش كاروكم؟ لكن هذا في نظر حاكم ليس مسندة. لماذا؟ لأن المسند عند الحاكم يعني الاتصال مع الرافع. الاتصال مع ايه؟ مع الرافع. عند غيره ايه؟ عند غيره تفرد. مين غيره؟ خطور البداني. جولي الخطور البداني. هو من تصل الى منتهاء. خطور البداني هو المسند. هو من اتصل الى ايه؟ من هو منتها؟ ممكن يكون منجع الصلاة فيكون المغفوع عنده خطي يساوي المسل وممكن يكون هو منتها درسول الصحاب فيكون الموقوف يساوي المسل عند من خطير برنادي ممكن يكون هو التابعي فيكون المسلم عند الخطير هو المغفوع على من؟ على التابعي. وممكن يكون التابعي ومن دونه. يعني لكأن الإمام الخطيب يقول المسند هو معروية السند الى قائده. هو معروية للسند المتصل الى ايه؟ قائد. الى قائله مين قائله ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن يكون السحابي. فقال ممكن يكون من التابعي ومن دونه. فأنا عايز يقول لك ان كل ماروية باسناغ كل ماروية باسناغ متصل الى قائله. اين كان هذا القائح? فهذا كلام عدله مستاذا. مفهوم يا سيدنا? ها? ثم ابن عبدال يقول كلام. كلامه ايه? قال ايه تابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاقوا كان متصل او منقطع الكلام ده ممكن كلام مين؟ حقيقي. حقيقي. الكلام الكلام الكلام الحاجم الحاجم ايه اكيد هاك كلام الحاكم وتوك كلام الخطيب ليه توك كلام الحاكم لان الحاكم بيحترم الاتصال انت اكبر لا بيحترم الاتصال اذا انت اعتبرت قبل مع الحاكم فاته لا بد ان يكون الحديث ايه مفتوح مفتوح في هذا الحاكم اشترك الاتصال بتاعته لم يثبت مين اتصال الاتصال الاتصال فاضي لا فاضي شكايات انه هي متكع ها انا عايز استقبل عايز اعملك وابشرك ها ما؟ ماشي حاضر انا ان دي معارك بتطبق الاهل الحق عشان يخوفونا بيها بس نماوات العمل كل ذي يسوق كل غير يسوق. فإحنا إذا كنا بصدد تعريف الحد اختلافنا وسكن التكاليف بعض. معن؟ فبإذا تركنا تعريفات والحذوفات التي وضعها العلم لكل مصطلح على حدة، وانتبه عند واقع العمل، كل منا ستأخذ مصطلح صاحبي. كل منا ستأخذ مصطلح صاحب يكون مرفوعا. اي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وان يكون متاثلا. وان يكون ايه؟ متاثلا. كنت هنا. اذا هو جاء المستر الشرط كم شرط؟ شرط شرط الشرط الاول عدد من قطاع. والشرط الثاني ان يكون قائل هو مين؟ النبي عليه الصلاة السلام. جاء المستر في نمر الحافي. الخطيب بيقول ايه? انا اتتفق مع الحاكم في جزئية واختغي قاعد جزئية. ايش احنا نريدنا الحاكم. ماذا شرطين? الخطيب يقول انا ارفقه بشرط واخلفه في الدين. ايه الخطيب انا تعمل ايه? انا سأوافضه في الاتصال. الاتصال شرط في المسند. الاتصال شرط في مين? في المسند. واخلفه في القائد. ليس لازم يكون من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممكن يكون مغررا أو مسلم. شهدت مسلم على مغرر؟ ممكن يكون مسلما عميل، أو زوجته هي هو ما اتصل سنده إليه، منتهي. في منتهي، ممكن يكون, يكون مغررا السلام، ممكن يكون, يكون مغررا، ممكن يكون, يكون مسلم. فهذه التعليقات الدقيقة لأهل العلم تقول. ان ما كان من قبل النبي عبد السلاك وما كان من قبل الصحابة الهو وما كان من قبل التابعين في يوم سلمة كده سيكون هو مقطوع. لكن هو قال كل دا يطلق عليه جسلا اذا هو يبلغ سلم المتصل اذا هو موافق الحاكم في شرط في ايه؟ في شرط كان مش كان سايما ابن عبدالله مقابل وقابل عبدالله موضوع مشان ايضا خلفه مشان وقال وقال الحاكم تشرف <تكلم> وخلفه تشرف وخلفه مشان اشرت الوضع في الحاكم خلف فيه الخطيب وهي قالت في الحاكم وقف في مين الخطيب اي قال ان المثلب مولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع مين مين مين وخالف الخطيب في الواقع لأن الخطيب لا يشكل بالرافع ولا برضى اللازم يكون إذا هو مكين الواقع مين لابدك الحاكم مخالق مين بالخطيب وما تريد أن تأني سواء كانت مقتصلا أو مين سواء كان مقتصلا أو مين أو هو الذي يشكل فيه بالاتصاع وإنما جعله المتصر أعوه أعوه مقضع على حد الثورة فهذه أقوات الثالثة والتي تقوى روح طيب ندخل عنه بعد له الموصول طيب المتصر, المتصر الوصف الوصف شيء ثاني، الوصف ثاني شيء تاني ومدهب آخر عندما هتكلم عن علم مستوع الحديث وشأن الدخور. فالمكافل والموصول كلاهما هما المصطلحة ليه؟, ليه؟ يقول الموصول والمكافل وهو الإنسان والانقطاع. ويشمل المرفوع إلى الدنيا صلى الله على الصحابة الملدونة. هل من ليه؟ دونة. كان <تصفيق> يا خطيب عند الخطيب يساءل قصه عند الحاكم قال لك الخطيب يساءل عند جعفر قال له طالعه عند, عند الخطيب يا هو ما كش عبدك دخلت هو بيريد انا الخطيب هو بيريد اللي هو فتقال له يساءل قصه بعد امين بعد الخطيب لماذا لأت قال الخطيب قال هم انتقلوا الى مين الى خارج ده الى امته سواء ممتاز او انتابي اصلا من دوله من الصحاب والتابعي على شرط الحاكم وانتابع عشان تمتع دبار يوم التالي فييض عن قوليا صعيرون له وقولي العشان ما وليش الاول ماذا انك انت وضع الناولت إن صحي ولا شكيتك تشكيتك وانتابع عشان تمتع هتفكر انها عشان تمتع بكدا لذا اولنا كده وانت محبو داك دي؟ به فهو هنا بقول المتطفل ويقال له الموصول ويقال له ايه طب خلينا نقل على حد, على حد الكتاب جدا دلوقتي لك بقول لك الشيخ فلان هل كذا طبعا ماشي اهو لك بقول لك التابعي، ابي ويقول لك الصحاب ويقول لك النبي قلت الشيخ فلان هل كذا طبعا تشوفته قلت لا ده بلغنا عنه فلان اللي بدور عالمين فلان تبه فرده شافوا اه شافوا نفسين عمدتها هزل عمانه هذا كلام تبعد عيني اه هذا كلام بعيني اذا في الحالة فلان الكلم ده متصل ولا غير متصل غير متصل انا انا اجبو ملا قاور الشيخ فلان انتو ما سمعت انتو من اكلاء وما بيلا سمع فلان ستبه حالة فلان غير متصل وفي الحالة الثانية ايه المتطفل. يعني المتطفل وغير المتطفل. يعد ما في شيء انقطاع ولا استهدف. الكلام المتطفل ليس فيه انقطاع ولا استهدف. انا بروي كلام عن من سمعته منه واشترا. ما فيش انقطاع. انا بروي كلام عن من لم اسمع منه. ها? فهذا فيه رسال وانقطاع. لبنان لان انا اوقط تراويا بيننا بين الطرفين بين مين الطرفين حاصل توصيل هو ايه ايه كان المفروض ان الرسول دينا النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه قولا أو فعلا عنه السلام كان متصلا او منقطعا أو مسرع اتخلت البال طوال تعمل تقولوا الوارثة اللي احنا تغلطناها دي لاني حفظة امتحان مش درس انا محضر يا فرد انا محضر اوضع رجو من تأثبون فكان واسكان زمان تدرس لما ما يحطاش يجيب تلحطر طريق مجاعة عامة هذا اللي بيه عليك بشير طالب انا مش عايزي عقلة طالبة لان انا بيه عليك الناس اللي وفيها انا بحضر. قولنا نحضر. كان في بيقول ان النفوح هو موظيف النبي صلى الله عليه وسلم. من قابل الزعب. او تقريره. شهده للسلة. شهده. او السلة الفرقية والسلطية. فيقول سواء كان هذا منتصلا او منقفعا او مرسلا. ده ده ده. ايه ساهر مستعد عبد الله عبد الله عبد على نعم مفيش كلام تاني ثاني معلوم مفيش حاجه ماشي ساهر يا في جماعه ده كان هذا الوقت والذي يساهم في لذلك نقول لنا بعد عبدالبار انه يشترط ان يكون المرسل في, يكون أو أو في على مين او المسل في السلام لكن او لا يرسل في فما كان ان يكون مقصور مقافة او مرسل او اي شيء قطيع ان يجي المهم ان الجنة لو من الضريعة السلام لا انت من فالمرفوع على هذا التعريف يساوي المسل عندما عبد ثم اقول ولابد الخطيب الذي يكون مستدلا و الخطيب السبب يكون ايه مستدل يعني الخطيب عايز يقول المرفوع ده لا ينتهي هناك شرط الإرسال والكلام ده الكلام ده غلط ولا ايه دي بي... القول اللي احنا ده يعني الإنسان. الإنسان أن يقول التابعي قال رسول الله حتى البصر. قال ابن سبن الله حارس الأعوة. غيرهم من التبعيد. يقول قال رسول الله. وفي الحاج أبك أبك رسول صلى الله لم يدرك. وما يقول ايه? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنسفل كاب بإنسان انتبه ايه? استاذ. والاستاذ بمعنى الاطلاق بلا قيد. وكأن التامعي اطلق الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخيده بالصحابي على الدراوة هذا الحديث. ففي الحالة دي اقول ايه? الخطيب بيقول ونفى الخطيب ان يكون مستفى. عن دون النبي. شرط في ان يكون مرسل. وده كان مغفر. لان المحققين على نسبة القرن يريد قائمه وان كان هناك عينة. وان كان هناك غلقة. كماذا للصحاب يقول قال رسول الله. قال رسول الله. او بالنبيه يقول قل رسول الله. ففي هذه الحالة لا يستطيع أن أقول هذا الكلام ليس مرفوح. لماذا؟ يعني انتبه إيه؟ أشرف عرضه. على طاقته. من طاقته لا يدفع. لا يدفعش أهل. لا يدفعش مثلا عنه إذا كلام من كلام الصحابي. لأن الذي أرسله وهو الأعلى فيه قد رفعه إلى النبي أرسله. فكيف اذا كان السند فيه علا من العلم انزلنا عن درجة المطفور ولا درجة المطفور ولا مطفور كلام لم يقل به احد الا خطير فقال الخطير هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام مرجوح غير واجح وليس عليه العمل وليس عليه العمل تعالى الثلاث السابع تعالى تعالى تعريف المثل، تعريف الحديث، تعريف الحدب، تعريف الخطير. تعريف الخصيم، وتعريف المثل. آه. المسلم أصلًا المسلم, المسلم, بالسلسة بالسلسة المسلم لا عن الثلاث تعريفات، وهذه فالكلام المسلم هو بالسند كان هذا صحيح ضعيف نعم. حكم ايه؟ ده واسب اللي عليك؟ ده احنا في المرسل ولا تشتح في المكوعة؟ احنا في المرسل دلوقتي؟ يعني انت شايف ان السؤال ده ادخل ساكتبين؟ انت شايف ان السؤال في المرسل ولا يتواجد في, في, في, في تعريف هذا المسترح؟ برده برد على حال ما قط مراسيل حسن بايسن ولكن هذا الكلام يصار غدا شرح الحديث الموسى بزداق قادم إن شاء الله ثم أقول أن السبب هو أن الموقف ورأيت الموقف خلينا نثبت وصدا مبدئيا عند المرفوع هما كلام قادمين. شوفوا مثلا الاصراحاته رجع ده بيتحفظ لازم تحفظه ونلتزم فيه بعدين هنا الا ان العمل عليه المرفوع هو ما قاله النبي والموقوف هو ما قاله الصحابي والمقطوع هو ما قاله مين التابعي ايوه طب خليك تبع معا معايا الناس هي ما قالوا مين انا بكلم الاخر خدت فيها من تاني هو من والمقطع هو مطالما غلط <تصفيق> غلط فما كفتكم بين المقطوع والمقطع فالمقطوع على ما قال الصحابة واما المقطع هو ما كان في سنة انقطاع سواء كان مقطوعا او موقوفا او مفروحا انت طالب انت من حزة دي ليال <تصفيق> يا قالوا بذلك ها ووظهركم في سنة تانية بيأخذوا السنة في سنة تانية بيأخذوا برح متعديل اذا اخذوا بيغلوا بنافع الحيط ويقولوا بيه انا بيش دعفر انا اين بيش انا من معاه راح تراح لسيدة يقول لبناء من السخن اتمنى اول مرة اللي انا مذكر اتجاوكم ده دو دو من ايام قولة ترجع قولة ده تقول لان الحاجات دي بنزداره وقال فاذا كان صعب الان فربما بعد حداثة عادة كان ديها ترهب وانا مرة وتبقى حاجة يعني هتعرف منك الكلام الثاني هو ان كنت مستطعبه ازاي خدنا الآن بها الثلاثة دي النفوع هو ما كان مين من قول النبي على الصلاة وسمي بصوعا لنفعاده او لرفع نسبته الى قائله فإن كلام نهتمده شرفا وقيمته من قائله فإذا كان القائل هو النبي الثلاثا بحق ان يكون كلاما من اربع الكلام واحسن الكلام لما تلك امارة عشان لما أقول لك مرفوع تفتكر ان القول مين قول النبي على الصلاة والسلام والتوقوف هو ما ايه؟ من قول الصحابي والموقفة هو ما كان من ثاني، والموقفة ما روش علاقة ده كان على المقصور وما كان من قول مين من قول الدابين اما تبقى الموقفة الموقفة ده, ده مش مستلح. قولي المنقطع هي علة العلم. وهو سقوط راضي او اكثر في اسلام. فممكن عجل الاسلام مقطوع على التابعي او موقوف على الصحابي او موقوف على الدين على السلام. فالليبانك. المنقطع هل ايه? المقطوع. المقطوع. فالمقطوع هو مكان المقولي مين? التابعي. والمنقطع على علة تلحق الاسلام بالسقص. ها? سواهم كان هذا الإثنان مقطوع على على التابعي او موقف على السحابي او مرفوع الى بل هذا هو وخلي اياك الولاي برضو دخلوا مسألتين في بعض يوم مسألتين احيان يطلقون الموقوف على المقطوع والمقطوع على ايه؟ على الموقوف بس في الحالة دي ده بإخلاف القاعدة او مش بإخلاف القاعدة؟ وما كان بخلاف القائمة يلزم فيه التقييد في القائمة عندي أن كل ما تضع عن الصحابي موقوف عليه فعلمه هذا كلام مين فمساعده خدري أعلم يبقى هذا كلام موقوف موقوف على مين على مساعده افرد باليقال الزهري. الظهر لا صحابي لا جاه فإذا كنت خدت من كلام الزهري مقرأ له عنه موقوف بس لابد أن أقول موقوف على الزهري لبقى تقييده سخير يقول هان انا رؤيت موقوف وغرام أبهدت للقائل الصحابي أو همتل يمين انت القائل الصحابي وممكن أقول على كلام الزهري كلام ايه اه وممكن اقول على كلام عبدالسعيد الخدري كلامه مقتوع ففي الحالة دي ايه اياما بقى لان هذا صحابي هيه تابعي والحقيقة مرة صحابي ولكني لو قلت تقطور على ذي سعيد ختم لك هناك ايه لكان هناك تقييد وخروج عن ذي سعيد عن حد ايه عن حد التابعين الى حد مين صحيح ما هذا يعني القتل فيما ما قاله النبي ان هذا الفور وما قاله الصحابة ما يقول إلا إذا قيد وما قاله التابعين تقطور لديه قيد قيد بيه هما على, وهنا على ده وهناك مقطوع على كلان في كلامنا احنا ودا ده في الاصل ولسه في كلام ثاني في المسائل الثلاثه دي يا اخوي اي وصف ونطقها هو بيختص بالصحابي خلي بالك ان ومطلقه. كيف مطلقه الى ايه هذا. ذات فضل اذا كنت بتصفه فقط تنطق هذه الكلمة دون تقييد دون عين تقييد فهذا يدل على أنه قال مين؟ الصحاب إذن لما يقف عنده وما قاله مين؟ الصحاب إلا إذا قيد والتقييد قد تولد إنما إيه؟ إنما يقيد الإطلاق يقيد الإطلاق فإذا قلت والإطلاق له يختص بالصحابي معنى ذلك أن قيده وتقييده يختص غير مين؟ الصحاب ولا يستعمل في المنقول الا مقيد اي مسترحب مطلق لا يستعمل في المنقول الصحابي الا الا مقيدا يعني اقول ما اتفق على على مين على التغريب فلو دقيقه تخفيف ده أردت انتم موقف كلام لابد أن يكون هذا القائل ومن صحاب لكن لو قلت موقف على فلان هل يلزم إذا كان يكون القرار الصحابي؟ لا يلزم. لماذا؟ لأني أقيم قياد. ومعنى طيب أنني أخرجت عن أصله أخرجت عن مين؟ عن أصله وحده المعروف عن أصله وحده معروف وقد يكون رسالة منتصر وغير منتصر يعني لا يلزم كلمة موقوف وده مش الموقوف بس المعطور والمعطور لا يلزم فيه الاتصال إذا مش فتا نجي لحديث مرفوع اذا راكب فيه انقطاع ولا الانقطاع في الرأس فانا نروح في الرأس لا هيفتح من... في, في في الصدر ابدا لا هذا الكلام من الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضح الى هذا الكلام فاقف على الحاكم وهذا لا في في نسبه هذا الكلام الى التابعين يعني لو في المرفوع يكون ايه ان يكون متصرا و... و... لا يمكن فيها ان يكون الاتصال شايتم في الصحة وليس شايتم في الرافع ولا في الوصف ولا في القاطع فان فيقول ف... ف... ف... وهذا وهو الذي يصميه كثير من فقار والمحدثين ايضا اثرا اذا الاثر عند من المقاومة المحدثين هو ما كان موقفه على من؟ أفر الصحابي. الصحابي هو كان ما كان موقفه على من؟ ومنها من يعد الأثر في مقابل الخبر فيسمى الخبر أو فيسمي رأو الخبر إخباري ويسمي رأو الأثر إيه؟ أثري ويسمي رأو الأثر أثري وكانوا مذيون المخبر على من يتكلم في الاخبار وسنن الناس وايام المغازات وحرمها غير ذلك التي تقول عنها نحن كتب ايه بالتاريخ فالتاريخ يتابع عندهم رواه الخبر رواه مين الخبر بخلاف الاثري هو الذي يروي الاثر هذه الاثار تطلب على المقتول والمرفول والمقتل لكن عند الرواه عند الاطلاق اطلاق نفس الاسر فانما ايه فانما يكون الكلام ما يكون على مين على الصحابة على مين؟ على الصحابة لكن يروى احيانا الاسر في المقابل البلع البلع ليتكثر الى اين؟ لا تتنقى الان تتنقى الى هوا البرع مستنده الهوا اما الاسر مستنده الى اين؟ استاد التباع استاد الحديث او لامه بالاتباع لان ذلك <تصفيق> ها <تصفيق> هيت عمان الحديث هذا الاثر الحديث لا نكونهم اهل المقطفات ولا نعموا الحديث كان هذا الحديث فقطفا أو مقطعا او ايه يقول وعاده انه صراحه الخراسانيين انهم يقولوا توقف حسرا اريدكم تتفضلوا كوبي عشان و بلغنا اعداد الخاص بالقران اتا الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه ما كان على الصحابه الخبر ما كان عن مين عن النجار القادم على حسب الخصوص والاثر كان عن مين عن الصحابه ما في تفسير ثاني الخبر من مين من <تصفيق> بمعنى ان, ان الخبر هو ما جاء عند مكانه غيره والاثر هو ما جاء عن مين عن, الـ الـ عن السحر خطر فكل خبر اثر وليس كل اثر ايه خبر ايه كثماء العملية الخبر هو ما جاء عن غير النبي عن الخلام والاثر هو ما جاء عنه عن وعن غيره نفس العملية الاولى بس المأجوب الخبر ما اصل ما اصل قطأ يا سdfjلس لاتعليفات كثيرة وكاذا انت حائلٌ دا يا سيلة اول دا اسمال الكمام دا واني م seen this الكثيرة فانت بية العمل كل هذا ينسى. كل هذا وذا كان امام القول اول هريرة لي قد في الخبر عنها هريرة كقول جيب امام وقد جاءة في على عن هذه هريرة كل ي قد في عن هذه الحين تقولي على الشرف مش تقدر تحب ترد هذا، الحين لما نتكلم عن مين؟ عن الآثر والخبر من حيث التبيع الصنم والصحاب، شنو فهم؟ إذا خل الأنبياء، فلقد تقولوا خجعة الآثر، أي المروي مسدّم، المروي على البيان، المروي عن مين؟ الداعي عن الصحاب والتابعين، فهم؟ نعم. عن أبي أنه يقال الخبر ما كان عن لا الله تبه الله سلمه ما كان عن الصحاب ومن هذا يسمي كثير مرماء الكتاب الجاجع لهذا وآذا بالسنم وياسات فعثين السنم الأصار بتاع البيعقي وبتاع تحول كتابين من أحد الكتب وأعظم الكتب التي قلت في إسلام كتاب السلام والأصال بدأت التحاول تابعا بل من أكبر كتب كذلك جمعة المرفوع والمقوف فالمرفوع هو ما ينتقون عليه السلم هو ما يتقون عليه السلم باس فتبال والمقوف هو ما ينتقون عليه الأصل والذي بالهول السلم والأسال شو ده ده صمية والتحول نفسه التحول نفسه لما عمل كده مشكل الاثار اشرح مشكل الاثار عمل ايه اشرح تعال شرح تعال الأثار, الاثار ومشكل الاثار طب الاثار هنا عند التحول ده <تحال>. <تحال>. <تحال>. لما ترك على الكتاب شرح, شرح معاني الاثار المشكلة الاثار عند التحاول كان هي تتكلم عن المفهوم تتكلم عن المفهوم التحاول هنا يعمل خناها على اعتبار ان الاثار هو ما روان الصحابي فقط هو ما جاء على الصحابي وقت العمل لما يجي داعه ومشتغل وقتك تستغل عنده ايه؟ هذه المصرحات كلها لماذا؟ يقول هذا في النبي تعريف الحد وتعريف الحدي لابد ان يكون فيه حد حد اه، فيه خلاف اه كده؟ مش عظيم اكتريف معه مش عظيم ده انت بقى على الوحدة مش على الوحدة يعني انت لا اذا الاثر بقى الصحابي هو لكن كان لا تقولي الخطيب اهلا بتصنع غير الخطيبة قال لا بس كده؟ وطبعا كانت فانا ارجحت ربطة لا يلزم ان يكون ارجح من قبل في الحقيقة لن يكون قبل ارجح منين فلا تذكر على وربي بايه عليك لا لا اصدامنا في الصلاحات التي لا تؤثر يعني الوقت هو اللي قدامي على و انت مرفوع اللي قدامي في الخبر احنا نختلف عليه ونخليها على و انت مرفوع و ادام اين إنه هو من قول اللي السلام فإنت بقى سميه ولا تسميه خبر هل هذا يقضي لك حقيقة السلام المؤتمي؟ هل نرف حفظته؟ سميه, سميه لا هل تسميه؟ لما شحفت الاصطباح قولي لك؟ قولي لك؟ يعني قلت لك لا ده خبر قلت لك لا ده عثر هل أنت يكون مرفوع اللي السلام؟ بس هذا هو ولكنها عنده بس بيه؟ عند وضع حق وتعريف للمصطلح؟ لو ما بيختلف. ونحن مصدرين. في وضع. المخطوع جاهز. نصف على المخطوع. احنا قلنا ايه? احنا قلنا عندنا طراحات دلاثة. المرفوع ايه؟ والمخطوع هو المخطوع. قلنا المرفوع هو المكان المقابل النبي هو المكان الصحابي اللي هو داخلية. اللي هو ايه? طيب. بمعنى إذا كان من قول من هو ذونا الصحابي وقلنا ما يقف على من على... على فلان. فيرد المخطوع هو ما كان من قول التابعي الذي يقوله بأنام كلام الصحابي. لأنه كان من الصحابي. أما هو ذونا التابعي. فيقول المخطوع والمخطوع شايف استخدم مين؟ شايف استخدم مين؟ المخطوف. واحدة <تصفيق> يقول العوالى المعصر على التابعين قارل الوفاة وانا الاقرب على التابعين قارل الوفاة وهو غير الموقتر وما دير الموقتر لماذا؟ لأن تنتقصر هذا مصطلح لكلام معين أما الموقتر هو الى إلا تنحقمين إلا تنحق الاثنان بمعنى أصفقت فيه أصبحت في احنا قلنا يقولون ان المنقطة اللي تقطع هو مكان المقرنين تمام اشتق من التجاره للخلف اشتقها طبراني كانت اول يا قالنا ان يساوي المقطوع ان يعني ايه عندكم يعني مقابل نقطه 3 1 اه طب لو طلع ال 3 ده على الحله يدل عليه؟ على اليد. فمن يجيه على طريق التابع إذا نسميه إيه؟ أنا نسميه موقوف مقيدة. نقول مقيد. على كيف. يعني جمال عبد على أن المقاط غير الربين غير المقتوح. فالمقتوح هو ما كان المقام التابع والمقاطة هو كان مقطوعا او مرقوفا او مرفوعا ولكن في علا مقطع ايه صفة الساب هذا يسمى سند المنقفع سمى سنة سنة ايه سند المنقفع معلم؟ الشترة اصبرا ايه المقطوع هو نفس مصطلح المنقفع تبقى عن طبع الحرهية على المخول ولا على علا على علا ايه تنظر هذا مصطلح عليه. العلم. طب اللي كيف طريقة طبعا نسميه ايه? نسميه موقوف مقيمة. هذا كلام موقوف على الظهر. شو نطلبناهم. هذا كلام موقوف على هلان. على قلب. على حال على المسلمة. على تغفري او غير ذلك. معين? فاذا الموقفة المقصولة لذلك الجمهور هو مكالم قول التابعي. إلا الشابعي ومين? اعتبراني فإنهما اعتبروا المقدع للمقطوع بمعنى راحب وما كان ايه? وما كان فيه إلا سواء كان الاسلام ملقوفا او مقطوعا او او او وحملوا كلام التابعي على الملقوف الايه? بالمقيد. كانت سامي يا سامي? نعم. طيب. طيب. الشيخ عن العقل. ماذا العقل? من الصلاح وقد تكلم الشيخ عن الأمر على قد الصحابي كنا نفعله قلنا نفعل أو نقول كذا إلا تدفل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال الوكر البرقاني عن شيخي ابن وكر اسماعيلي إنه القبيل المنقوف وحتى ما نستمر برافعي لأنه على التقرير ورجحه ورقب الصلاح يعني الصحابة الواقع لما يقول ايه كنا نفعل كذا او نقول كذا لصحاب المصحابين لما يقول كنا نقول كذا او كنا نفعل كذا اختلف هاللين في هذا الكلام فمنهم من على الرافع سيكون كالحديث التقريري ايه كنا نقول كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن كنا نفعل كذا بحضرت النبي عليه السلام. معه، فملحى بهم على الرافعة، فملحى بهم على ال، فملحى على زمن الدبابة، حمله على الرافعة. وكان حق الصحابة ان يقول كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فقط لم يقم في زمن من النبي. ثقلان قال اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي أو كنا نقول كذا في زمن النبي فاننا لسنا على مين هذا وهذا ويفوق الحديث مين التقريري كان حديث التقرير, التقرير. ومنما قلنا اذا قال كنا نفعل كذا نقول كذا فقط ولا جت في زمن النبي لا على على لان الصحابي ممكن منذ الاوائل كان هذا بتاع اللي مفعول كده فايقول رجع القطه كنا نفعل كده كنا نفعل ايه كده غير من يقول ان كل ما تسيء هذه الحاله يحطها ورقه تماما تقول لا بل كنا نفعل كده اييه في او في اجتماع الصحابة في المدينة بعد موت مين؟ بعد موت ملاء الصلاة الرضا يقول كنا نفعل كده عند كل كده كان يجمعي عندهم كان يجمع عندهم مين؟ الصحابة فهو دعو ما في حال وكان في حال انه لا ما يوز ما يجمعش لا؟ هو مكان اعلى الكتابه هو على ويقول ومن أحد القبائل قول الصحابي كنا لا نرى بثا بكذا كنا لا نرى بثا بكذا أكان يفعلون أم يقولون ان يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبيل المرفوض وما قال السائلاء أوجب فيها الرفع أوجب فيها إعتبار ذلك بباب المرفوض للضوف يعني إعتبار ذلك بباب المرفوض يعني القول الذي رجحه قبل الصحابي كنا نكون كذا او نفعل كذا او كنا نرى بأسا بكذا كل ذلك من باب باب المرفوع وانا وقبل الرجع هذا هو قول الرجع ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ حتى لما تتكلم نعم اعني اوضا في ثلاث اخلاف راجح فيها اعتبار ذلك من قبل المرفوع للموظوف وقبل الصحابي وبرنا بكذا وقال الصحابي أمرنا بكذا أو نعينا عن كذا ليه بأمرنا يهدي ذلك؟ خليف صلى الله ها؟ تأكله ما يكونش الخليفة هو الصحابة عشية ها؟ هو الخليفة بينا. أنا أقول الخليفة من كلفان أربع ها؟ أميركم من أبا ذاكرا ومر علي ها؟ أميركم من أبا ده قالك نفس الشيء انا انا قايلك الصواب عشان تقول كده لكن الصحابي يقول قلنا لا نرى رأتك بكذا قاعد يقول ممكن كده ومين قال كده كتبنا طب ممكن نرى رأيك بكذا طيب على انه كده بدل ما نلاقي كلام فهل الصحابي قال الصحابي هنا على كده بكذا اليت عمره بخطار. قد قد افتح البداية قد افتح ناخدها هيكسر جاه انا روز ما حال يقولنا بكذا يقولينا على كده طبعا المتبادل يرزيه المتبادل يرزيه ان الامر انه هو لكن مش ممكن يكون غيره مش ممكن بطل لا ممكن يكون غيره ممكن يكون اللي اامل والنهاينا بالنهاي خليصة مقربان اربع ولا لا وما دفع الاحتمال بطلة لست ففي حالة دي حقولي إن من أقول أهل العلم أن قول الصحابي ومذنا بكذا ومينا عكذا إنما ورثنا على إيه؟ على الراسع وين كانت مثل أسهل يقول وهو قول أكثر أهل العلم يعني حدما أهل راسع هو قول أكثر إيه؟ عم. أكثر أهل العلم وقال ذلك طريق منهم أوضاف الإسماعيل وكذا كلام على قبل إبنى السيد كذا من السنة كذا يعني ممكن تقول من سنة الغلاثة ولكن انت جمهور ابن العلم ان قول الصحابي من السنة كذا او قول ابتاج من السنة كذا إنما علي؟ على على من ان ما تقفنا على ايه على الرافة من قبل ان يشعى على ذا قول انا ابن مالك ان يشعى على ذا صلى الله وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع. وما قيل من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع فانما ذلك فيما كان سبب نزول الرحوة ذلك. احنا عندنا بالراضي ان الصحاب المريك يتكلم في المسألة من ايه? هذا ما قدام الصلح ستاته تحفظه. لذا قال الصحابي كلام لا يتفق له. الراجل لا ده ده مده يكون مسرعه فسرعه واحد عليه ايه صح الواحد الصحاب اللي نزل عليه لا نزل على الواحد على على على لا بنترى على الثلاثين جاء بنترى عليهم على المرياض جاورين ورحت مرة مرة هناخش واحد من جماعة التوقف والتبايد فلقصنا عليها فسألت صلاة ايه اللي بستبقى ديها واحدة فدخل جواه وقال قال انت كافر وقال لي اللي قال لي الي بريس كانت قال لي بالرأس فعلى خلق تشوف <تصفيق> انتحن مجاردا الله في المثالة والتطربة مجاردا لهم قلت له هون قال ما تشريكوا قلت اللي بان تعمل انتظار في الشيخ جبريل الثانية انتكلم عن هذه المثالة في الكتاب فكده... تتطرب طبعا لكن في كتاب الفرقان بين بين لا بين الحق والطبع بالحق والبنس. قالوا ان تتمثل تمثل لأوليائها كأنها رجال او ناس او ملائكة. ورونهم ويتعاملين معهم. ولا يراهم احد الا من التعامل معهم ويدهم. فلو سرعا اصدفك ان هناك شخص في هذه ظرفة تراه انت ولا ارغانا. ولنرى هذا الشخص محد اخلاق بينه وبينك ألا يقول انه شيخان وان تقول انه جبريل وما كان جبريل ان يتمثل لأمسالك فقال هذا هو العلم والطوال الذي نهانا عنه شيخنا ان نتحدث عن لا أمسالكم فيه ما؟ لنرى هذا شيء من هذا لم يرى اصلايا نحيف ونعيف فلما أسأل بكسر أن تستحق يا عمي كنت برضه وشيرين مقارن واستنى لحظ وقال لما أعرف أحر فلما أعرف أحر فلما أعرف أبوه بسببه ذلك وفي بس الوقت نفسه وعفق موت أبيه علق سخنة من ذلك الولي والعبد الصالح الذي كان يأخذ علمه فأدعب عن العملية صغت من ناحيتين برض وموت فأنا أفعل هذا وبصيت ليس وجاي قليلة في, في, في يوم من الأيام وقعد يسأل ما وصلني، فأنا ما شفته قلت أنا شفته لأني بدأت كده قلت له أنت ذلك العبد الصالح فحط وشه بالأرض وأنا كم زمان وأنا طفل لعد ما كان فقمت يعنى عصر لكم مكان الله عليه تعالى ان عنك ولكن ليس هذا؟ اعبدالله يحكي ملاوي ولله يخدمك الشيطان ناسه معواشه منه الشيطان ناسه معواشه ايه وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم فالسحابي إذا تكلم في تفسير القرآن الكريم بكلام لا يتفق له. بكلام. نقول لدى الصحابي منين عرفوا الكلام بها الراسول الله السلام الصحابي لما عن النار وصف النار وقلنا وصف الكلام وتكلم عن حساب ومججارة والصراط وغلدة هل الصحابي شلم الكلام بها؟ مشافش الكلام بها طب ما تبقى كيف انا قبل كلام الصحابي في المساجد دي ومعقيلة من ان تفسير الصحابي في حكم المرفوع في حكم المرفوع لان احيانا الضر أن نأخذ كلام الصحابي في العظيات. الضر أن نأخذ كلام الصحابي في في العظيات واعتدوا ويكون كلام ثقيلاً عزيز. بل هو كله عليه انتظار. لكن يمت. لكن يمت. فنعرف الصحابة في تفسير التسخران الكريم. فالتاجر الآية الواحدة والكلمة الواحدة اختلافات ايه كثيرة اختلافات امسا فعلى كل واحد منهم وكل خطر من اقوالهم فاعتبروا موقوف في حضم المفهوم موقوف في مفهوم المفهوم ما كانت بوقت امباله ايه هل كان بحتاج تقييد كان بحتاج ايه تقييد حتى اعتبر ان ذكرات الصحافة ما يقول في حق شرطين. ينزل ايه? شرطين. الشرط الاول ان يكون هذا الكلام فيما لا يتفق الا هو واحد. ايضا ما يتفق للصحابة. لماذا لا يتفق لما عليه الوحيد. فما يدريه بس عالم غيب. بس عالم غيب. فلا, فلا بد أن يكون هذا الكلام أدائه من قبل, قبل الرحمة أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل ما فيها أنا في ذكر مين؟ من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فأقول إن هذا الكلام موقوف على الصحابي ولكن هو في أم مين؟ في أم لماذا؟ لأن, لأن هذا الكلام لا يمكن أن يجتهد فيه الصحابي لا مجال الرأي لا لا أجاب الرهاني لا ليه ولا مكافي معلوم؟ الشرط الثاني إيه؟ أن يثبت لديه أن هذا الصحاب لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب الشرط الثاني أن هذا الصحابي الذي أتى من طريقه هذا الخبر لم يكن يروي عن أهل الكتاب وليس له علاقة بالكتب السابقة لماذا لأني كثير من الصحابة كان يأخذ على الأحبار والروبان. كثير من الصحابة كان يأخذ على الأحبار والروبان، ولم يرونه بالكتبهم. ما وافق الكتاب، وذا خالف الكتاب، أو ما ليس في الكتاب. يعني أخبار ابن فايليان على ثلاثة أنواع. إما منها ما وافق الكتاب صراحة، وذا خالف الكتاب صراحة. وما لم يكن فيه مخالفة ولا اتوافقة سيكون كذفة ولا يصدقون وهذا معنى حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فإذا كان الصحابي لأيه علم عنه أنه أخذ على أهل الكتاب وأن ما رواه يمكن أن يقع له يالله في أمه الغيب الذي لا يعلمها إلا بالوحي ففي ذلك الحالتين أقول ان كلام الصحابي هذا اوخبر علي ولكنها فاعل في حكم المرفوع في, المرفوع. في حكم المفعول كشف قبل